وَرَجِبُوا الْجَنَّةَ وَمَا زِلْنَ وَقَالَنَ كَافِرُونَ أَنَّهُمْ خَيْرُ بلهم في شاشهم يا ذكري والأرض وَمَا غَادَتْ وَهَنَ وَمَا بَئِينَهُمَا فَمَا فِي <تصفيق> زوم من الأحزاب كذبت قبلهم طو نح وعاد وفي العون سعود وقوم لوط وأصحاب أنتونا أكن أحزاب إن كل درست کنید ura لنا ملكه وآتيناه الحكمة وفعنا الخطاب قالوا لا تخص قصمان بغى بغضنا على محظ بحق بيننا بالحق ولا تشطق وهك خجتي كإلى نواذي وإنك في صن داود أنما فتناه فتغفى ربه وخال a yeah. It's, uh, O You. سبابك <أخباً> قم بلصنري يعاذي خير يا رب بي من حجا لَقَدْ قُضِيَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنَّ قِيَامَنَا عَلَا كُلُّ والشياخين كل ذناء وغراس وآخرين مقررين عابد هذا الصاء ما كنون او a <laughs> وَا وَ نَبَنَ لَهُمْ أَن يا ضر به ولا تحمل إن وجبناه صابرا نظلم لا وَخُذْ بِيَدِكَ ضُرَّاً فَاسْتَقِرَّ بِهِ وَلَا تَخُنْ إِنَّكَ وَدَادَنَا صَبُورٌ نَظُنُّ لَعَبْدُ إِنَّهُ وَرَبِّ دَنَا إِلَيْهِ بَرَانِيمَ وَإِنْ مَا إِنْ سنه هو بالخالي صوتك وإنهم يا رب من سَأَوَا نَن تشي ذي ور كلب مينغ الخويه هاذ بِثَمِينَا لَقُصْنَا مَا بِنَّا أَبْغَى عَدْنٍ وَفَاضَ اسْتَغْنَى هُمْ فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بوخنا هذا ما هو الذي هو من حيث and so من قدم لَا حَافِظٌ تَخَافُونَ أَن نُذِيقَكُمُ Oh, <laughs> my <laughs> فقوله سن جديد فتن تدمنا أن كنت من العالين قال أنا خير منه من نار فإنك من المنظرين قال فإنك من قوا ان كنا امنا ان ذالنا ممن منهم أجمل إِلَٰهِكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا